مفع خير موجود حضرات فخر كائنا محمد مصطفى صلوات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مد و عال اني عددك كمال الله وكما يا لي